املون قضيره وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله, وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما الله وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَائِي تُغَاوِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَائِي تُغَاوِرُونَ مِنْهُنَّ لَهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ ذلكم قولكم بافواهكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو اقصح عند الله ادعوهم لآبائهم وأكسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فإن لم تعلموا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وليس عليكم جناح وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا أَنَّى بِأَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ أَنَّى بِأَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا وأولو الأرحام بعضهم أولى تَفْعَلُونَ إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا إِنَّ لَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذلك في